فلا تطع المكذبين ودعونا تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هم مازم المشاءين بنميم من ناعله غير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إن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 وابدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنبا جنة نعيم إن للمتقين عند ربهم جنة نعيم أفنجع المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون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 بذلك زعيم أم لهم شركاء أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يُكْشَفُ عن ساتيهم ويدعون إلى السجود ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلا.